أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم دراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز لله واعلموا أنكم غير معجز لله وأن الله مخز الكافرين. وأذان من الله ورسوله إن الناس إن الناس يوم الحج الأكبر أن الله أن الله بنيء من المشركين ورسوله فأيتبتم فهو خير لكم وأيتوليتم فعلم أنكم غير معجز لله وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ تَمَّ لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدًا إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحب المتقين. فإذا فَنَخَلَّ أَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقَتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَيَتَابُوا وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إن إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين السجّار كفأجنه حتى فأجنه حتى يسمع كلام الله ثم أبله مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولذنّه وأولئك, وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولذنّه وأولئك هم المعتدون فَيَنْتَبُوَ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الْزَكَاةَ وَأَتَوْا الْزَكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِلَّا كَثُوْرَةٍ مَنْهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وطانوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا اولياء الكفر انهم انهم لا ايمان لهم فقاتلوا ائن الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم لعلهم يتقون ألا تقاتلون قوما كثؤ إيمانهم وهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين يعذبهم الله قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويخزيكم ويمن عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويدهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله وَمَا يَعْنِي مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَمَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا مَا شَاءَ وَلَنَا يَعْلَمَ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر, واليوم الآخر وأقوام الصلاة وآت الزكاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى هؤلاء أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم يوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسعون عناد الله لا يسعون عناد الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ورضوان وجنات وجنات لهم في جنات عيمهم مقيم وأولئك هم يبشرهم رضوهم برحمه منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أين استحبوا إن استحبوا الكفر على الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أونياء إن, إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإنه إخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقعت رفتمها وتجارات تخشونك سادنا ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله في وَاعَدَكُمْ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ رحبت ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 والله غَفُورٌ رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس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 وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من وجون الله والمسيح بن مريم وما لا أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا اي يتم من نوره ولو كان الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحدار إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطن ويصدون, ويصدون عن سبيل الله والذين يكذون الذكاء والفظة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب النير يوم يحمر عليها في نار جهنم يوم يحمر عليها في نار جهنم فتوقاب بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فتوقاب بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما, كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم لأمفسكم فذوق ما قلتم تكذبون إن عدة الشهور دل الله لنا عشر شهرا في كتاب الله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 كما يقاتلونكم كافّه واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا, ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم أنفِف ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله الثاقر من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة يا في الآخرة إلا قليل إلا تغفر يعذبكم عذابا أليما إلا تغفر يعذبكم عذابا أليما ويسد بال ويسد غيركم ولا تضره شيئا إلا تغفر يعذبكم عذابا أليما ويستبدل, ويستبدل بال ويستبدل ويسد فاستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرج الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله الله إلا تنصره فقد نصره الله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 وجعل كلمة اللذير كفر السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم والله عزيز الحكيم إنفروا خفافروا وتقالوا إنفروا خفافروا وتقالوا وجاهدوا وجاهدوا بأموالكم وأموالكم في سبيل الله. إنفروا خفافا وثقالا وجاندوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تانمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقا وسيحنفون بالله لو استطعنا نخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون والله يعلم إنهم لكاذبون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا نتبعوك ولكن بعدت عليهم الشطا وسيحلفون بالله لو استطعنا نخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمة أذنت لهم الَّتَّاعِيَتْ بَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَادِبِينَ لَا يَسْتَعْذِرُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ لَا يَسْتَعْذِرُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَيُّ يُجَاهِدُ أَيُّ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ انما يساءذرك الذين لا يؤمنون بالله انما يساءذرك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا أعندهن هو عدا ولو أرادوا خروج لا أعندهن هو عدا ولكن الله بعاتهم ولكن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 لقد إبتغوا الفتن تمينا قبله قلبوا لك الأمور حتى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم ومنهم من يقول أذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن ج كان ملا بالكافرين إن تصبك حسنة تسئم وإن تصبك مصيبة يقولوا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا, ويتولوا, ويتولوا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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا, إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالاها ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا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 وَيَحْنِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولو لولو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمسك في الصدقات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 إنا إنا إلى الله راغبون إن مصداقات الفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤنفات جنوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله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 إن كانوا مؤمنين ألم يعلمو أنه مهيء حاد لله ورسوله فأنا له فأنا له نارجا إنما خالد فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون آتُنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يحذر المنافقون آتُنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤ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 قَد كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفو عن رائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمؤنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار رجها خالدين فيها هي حسمهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذابهم قيم كالذين لم يَقْبِلُكُمْ كانوا أشدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وأكثرَ أموالَهُ وأولاداً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 وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيكات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا أن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 يَحْنِفُونَ بِاللَّهِ مَا آتَاهُ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن نُّغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُم عَذَابًا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 فَلَمَّا أَتَيْنُوا مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَتَوَلَّوْا وَهُمْ نِظُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ الْقَوْنَهُ إلَى يَوْمِ الْقَوْنَهُ بِمَا أَخَنَّ فِي اللَّهِ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ألم يعلموا أن الله يعلم شرهم ونجواهم وأن الله علام الريوبة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين لا يجدون الا جهدهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسطرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم نداب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم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 وقالوا لا تنفرا في الحر قلنا نار جنن أشد شد لو كانوا قلنا نار جنن ما شد لو كانوا قلنا نار جنن ما شد لو كانوا يفتهمون قلنا نار جنن ما شد لو كانوا يفقهون. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثيرا وَلْيَبْكُوا كَثيرا جَزاءا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِرْجَعْكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ نِ الْخُرَاجَ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا معي بداو تقاتلوا تقاتلو ولا تقاتلو مع يادوا إنكم رضيتوا بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين فقعدوا مع الخالفين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 استأذن كأول مِنْهُمْ منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين قضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا, جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولادهم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 أعرابي يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا إذا نصحون الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملهم حملهم عليه تولوا تولوا وأعيرهم تفيض من الدم حزنا غزنا أن لا يجدوا ما يوفقون ولا على الذين إذا ما أتوك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 ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم الحكيم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 والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا.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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا واخرسيا عسى الله ان يتوب عليهم عسى الله ان, إن الله غفور رحيم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 الله وَق التودًا ألم ييعمأَ الله وَيقب التوبَة عن با ألم ي يمأَ الله التوبة عن عباده وَق ب عن بعد وَويخذُ الصق وان الله هو التواب الرحيم وان الله هو التواب الرحيم فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمن الله وآخرون مرجون لأمر الله إن لا يعذبهم وإن لا يتوظ عليهم إن لا يعذبهم وإن لا يتوظ عليهم وآخرون مرجون لأمر الله وآخرون مرجون لعمر الله إما يعذبهم وإما يتوب إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. والله عليم حكيم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وانصارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا أنها إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أَفَمَنْ أَسَسَ بُنِيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ خَيْرٌ أَمْنَ أم أَسَسَ بُنِيَانَهُ عَلَى شَفَاجٍ فِنْهَارٍ فانهار به, فانهار به في نال جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا, إلا أن تقطع قلوبهم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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقاتلون وعذل عليه حقان في التوراة والإنجيل وعذل عليه حقان في التوراة والإنجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله ومن اوفى بعهده من الله ان الله لَأَنَّ اسْتَرَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَن فُسُحُمْ وَأَمْوَالُهُمْ أَن فُسُحُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حقا فِي ورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله ومن أوفى بعهدي من الله فَسَدَاشَرُوا بَيْعَكُمْ الَّذِي بَاعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ التَّائِبُونَ الْحَامِدُونَ التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ولو كانوا قُرَبَةً وَلَوْ كَانُوا أُنَاسًا من, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا إلا عِنْدَ مَوْعِدَتِهِ وَعْدًا إِيَّا فَلَنْ إِلَّا عِنْدَ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا إِنَّ عِنْدَ إلا عَمَّ وَعِدَتِهِ عَدَمَآئِيَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى حَتَّى يُبْجِنَ لَهُمْ مَا يَتْقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بكل شيء عليم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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه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 حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنما الجاء من الله ظنوا ألا من جاء من الله إلا إليني ظنوا الله إلا إليني ثم, ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله تكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن الرسول الله ولا يرضوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمص ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغض الكفّة ولا ينالون ولا ينالون من عدو ان إلا الا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقضعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لأنفروا كان أفن نفر من كل فرقة منهم قائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين وليؤذروا قومهم إليه وليؤذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم <تصفيق> قاتن الذين ينونكم من الكفار، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار، وليجدوا فيكم غلظة، واليجدو فيكم غلظة، وأعنمو أن الله مع المتقين، وإذا ما أزالت سورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم رضا فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا منااجت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم صرخوا صرف الله قلوبهم بأنهم بأنهم قوم لا يفهمون لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عليتم حريص عليكم بالمؤمنين غفور رحيم لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولع فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.